بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات امرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع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 يومهم على النار يفتنون ذوق فتنتكم هذا الذي به كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم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 إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيده وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون وَمِن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إِلَى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر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 فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنتَ nie są فَإِنَّ stanie wypowiedzieć الْمُؤْمِنِينَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إلا ليعبدون. ما